إلهي من ذا الذي ذاق حلاوه محبتك فرام منك بدلا ومن ذا الذي أنسى بقربك فابتغى عنك حولا إلهي فجعلنا ممن اصطفيته لقربك وولايتك واخلصته لودك ومحبتك وشوقته للقائك وشوقته للقائك ورضيت ومتعته بالنظر إلى وجهك